من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وقد ناسب أن يكون الصحب بعد السكر وقلنا كثيرا أن السكر لفظ إذا أطلق يتبادر إلى الذهن الحرام وهو من الألفاظ المذمومة شرعا وعقلا واستعمال السكر في مقامات الإيمان وحقائق اليقين فيه إشكال و. السكر الذي يعنيه الهروي قد يكون معناه صحيح استغراق الحبيب في حب محبوبه وولهه وشوقه بذلك ولا شك أن هذا معنى صحيح حتى أنه يشابه أحيانا السكران من كثرة شوقه لربه سبحانه وتعالى ولكن استعمال اللفظ مريب وفيه نظر الصحو قال صاحب المنازل قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير طيب قلت الاستدلال بالآية أن الله إذا تكلم بكلامه صعق أهل السماوات وبعد الصعق يحصل لهم نوع صحو والدليل على صحوهم أنهم سألوا ماذا قال ربكم يستخبر أهل كل سماء السماء التي فوقها حتى يصل السؤال إلى جبريل فيجيبهم جبريل بهذه الإجابة قال الحق وهو العلي الكبير هذا معنى مناسبة الاستدلال بالآية في مقام الصحوي وكان ولكن لا يمكن أن نقول بأن الملائكة لما سمعوا كلام الله سكروا وقد هذا كلام لا يجوز أيقال وقد أخبر ابن القيم أيضا أن بعض السكر يكون بالألم الانسان ممكن يتألم ألم فوق ما يطيقه فيسكر السكر معنى الذهول وقد يعشق عشقا شديدا به يذهل تصيبه ذهول وقد يفرح فرحا شديدا حتى يقول بالفرح الشديد اللهم أنت عبدي وأنا ربك اخطا من شدة الفرح لكن النقطة وين الإشكال وين ما يفعله حال سكره لا يكون دينا وهذا الخلاف بين ابن القيم وبين الهروي الهروي يعتبر أن بعض الناس يصل إلى ذهول من كثرة حب أو عشق أو ألم أو حب أو فرح يصيبه نوع شنو نوع ذهول يتكلم خارج, خارج وعيه لكن نقول هذه حالة نقص لا نقرها هذه حالة شنو نقص لا نقرها وهنا يقول رضي الصحو فوق السكر وهو يناسب مقام البسط والصحو مقام صاعد عن الانتظار مغن عن الطلب طاهر من الحرج فإن السكر إنما كان في الحق والصحو إنما هو بالحق وكل ما كان في عين الحق لم يخل من حيرة لا حيرة الشبهة بل حيرة مشاهدة نور العزة وما كان بالحق لم يخل من صحة لم تحف عليه نقيصة ولم تتعاوره عله والصح من منازل الحياة وأودية الجمع ولوائح الوجود ده كلام منه؟ كلام شنو؟ الحروي ده الصحو كله ما في تاني يعني لو شرحنا الكلام ده نكون انتهينا من منزلة الصحو ليه؟ ما ذهو درجات يعني المنازل هكذا مثلا التوكل هو على ثلاث درجات بعد ما يعرفه كذا التفويض الصبر الحياء لما جاءت الصحو سكر جعله مجرد مقام أو مجرد حال وصفه دون أن يجعل له شنو درجات يعني ما في الدرجه الأولى ودرجه شنو الثانيه ودرجه شنو الثالثه طيب اول كلام وقاش قال الصحو فوق السكر الصحو فوق السكر السكر يكون في الانفصال والصحو يكون في الاتصال يعني السكر يكون في الانفصال الانسان حال سكره سواء كان بالخمر أو بالمعاني ما في سكر بالحسي زوج يشرب حاجه ويبقى شنو سكران يبقى بر الشبكة مش كده ولا جوا الشبكة بر برا الشبكة أي زو سكران بر الشبكة يأخذ زمن بسكر فيه والناس لقي تاكل عشان تمشي عشان تمشي تسكر أي زو سكران برا شنو آه بر الشبكة فبالتالي في ناس بيسكروا بخمرة وفي ناس بيسكروا بعدم عندو لا مبالة عنده لا مبالة كويس قد يكون خلاصة فهمه من الحياة سفسفه ورم رم يعرف ليك محلات المطاعم ويعرف ليك محلات الأكل ده خلاصة فهمه في الدنيا يا أخي تقال الدنيا أكل وشرب زمان جابوا كاركتير قال ليك ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان كثير من الناس عايشين في الحياة سكارة ولكن كما قال ابن القيم بغير خمر قال تعالى فدرهم يخوضوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل وسوف يعلمون يعني دي حياة ابن القيم يقول هذه الموت خير منها والموت أفضل منها ممكن تحياة حياة يعني بغير تعريف لقيمة الحياة التي تحيا هذون يسألوا سؤال قال لي عايش ليه يقول شنو في ناس ما عارفين والله لا حد يملنا ما عارفين هم عايشين ليه يقول لك والله تراجينا تربس جابونا ولو ابوي وامشي اوروني ذاته كنت بقول لهم ما كان تجيبونا لانه ده بيعيش الحياة بغير معنى المعنى الصحيح للصحو بقاء الفكر والعقل حاضرا واستشعار المعاني الغيبيه كانها محسوسه ده الصحو يعني الصحو الفلان ده نقول عليه صاحي وفلان سكران ده في الناس فيه وزي ما قلت لك سكر في زول ممكن يسمع هنا يسكر يسمع هنا يتغير مرة واحده ويهي مرة واحده كويس؟ لدرجة انه يرجف ده ماله ده ما ده ها سكران سكران لكن سكران بيضطرب اسوا انواع السكر, السكر السكر بالسلطة واحد عنده سلطة في أثناء السلطة يغيب عن معاني إنه ربنا جابه وربنا بشيله والأمر بيده ينسى هذه المعاني تماما فيتسلط وإلى درجة إنه ممكن يفلت كلام يقول لك نحن زول بشيلنا ما في نحن زول بشيلنا ما في ونحن إلا القيامة يقول لك إلا شنو إلا القيامة يا أخي معقول جذور ده يعني ده سكر فلذلك السكر كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى السكر أساسه سكر المعاني إخواننا سكر الخمرة هذا الزول بيعذروا ناس بيسكروا بعرجي بحاجات بتعرفوا انتم صح عرجيو حاجات تانية في زول بيسكر سكر زي ذا في الزول بيسكر بالمعاني سكر المعاني زي سكر اللي بتكلم عنه ده أساسه حب الدنيا أجي الزول بحب الدنيا سكران لكن ليس بالضروري أن يكون مترنحا في الطرقات والشوارع ما بترتاح ولا بيشيلوه يجيبوا البيت كويس يقول لي أخذوكم ده الجنوين يعني مجدع في الشوارع فبالتالي هذا السكر الصحو فوقه طيب هذا السكر انفصال لأن الإنسان لما يكون مغيب لا يدرك الحقيقة لو سلمنا أنه في سكر بالمحبة لحب الله تعالى غرقان في الحب شديد ربما يتكلم كلام لا يرضاه الله لما تسال يقول لك ده مالو ده مالو سكران أو غرقان نقول له اعترف أن ما قاله حال غرقه باطل يعني اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك الرسول صلى الله عليه أخطأ من شدة الفرح أخطأ أخطأ قال هل تقدر تقوله الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو العارف الفلاني أو الزول الفلاني لما يسكر بالدين مع إنه دين ما بسكته وذين ما قلت لك ممكن تقول محب لله جدا حتى السلف منع أن تقول عاشق لله لا يجوز تقول أنا أعشق الله لا يجوز ولا يجوز أن تقول الله يعشق عباده لأن العشق قد ارتبط بالمجون لكن ممكن تقول يحب الله وشنو آ ويحبهم يحبهم وشنو ويحبونه طيب قال السكر غيبه اكيد والصحو حضور يعني عمل مقارنه بين الصحو وبين السكر السكر غيبه معناه شنو ازول بكم ما واعي يا السكر حتى منزله السكر الذكر الهروي في منازل العبوديه سكر المحبين لله ولكن بغير وعي فالسكر غيبه والصحو حضور السكر غلبة والصحو تمكن السكر غلب يعني شنو؟ السكر بغلبك ما في زول يقول أنا دار أذكر بحب الله لكن معناه عند الحروي يغلبه حب الله حتى يسكر حتى يصير كشنو؟ ها؟ كالسكران ودائما أكرر بأن السكر قد يكون بالمعاني الخوف الشديد بجيب السكر وترى الناس سكاره وما هم بسكارة ولكن, ولكن عذاب الله الشديد العذاب الشديد زلزلهم حتى فقدوا وذهلوا فقدوا الوعي والادراك يقول السكر كالنوم والصحو كاليقظه ابن القيم قال طيب في ناس عقدوا مقارنه بين السكر بمحبه الله والصحو بعضهم يقول مقام السكر افضل من مقام الصحو ولولا البقيه التي بقيت فيه لما صحى ابن القيم رد دغاشن إذن القيم ورد لطيف يعني رجل واعي قال رحمه الله تعالى السكر أفضل من الصحو الفارغ أفضل من شنو؟ يعني من تقارن زول سكران بحب ربنا شديد وزول صاحي ما سكران ما سكر لكن ما عنده الحبدي دي أحسن ياته أحسن ياته أحسن السكر قال السكر فوق الصحو الفارغ لكن صاحي بالمحبة خير من السكران بالمحبة يعني زول بحب الله وما سكر وزول عمى شنو أحب الله وشنو وسكر الأفضل يا أتن إخوانا بعض الناس للاسف الشديد استغل مسألة السكر هذه فنطق كفرا وقال هذرا يعني قالوا كفر مبين واحد قال شنو قال رأيت العرش قال شفت عرش الرحمن والكرسي جميعا وما في اللوح من خط وشكل الضمة والشولة والكسرة الموجودة في اللوحة المحفوظ شفتها قال وكل عوالم الدنيا أراها كخردلة وذا من فضل فضله بس سكران الزور ده مالو له الزور ده نصيح الزور ده كان سوداني رأيك شنو سوداني معانا في السودان ده هنا قال أنا شايف اللوحة المحفوظ قال يا أخي ما ما تكذب وثاني واحد قال شنو قال الكون كله وكل الملك أجمعه اعلاه أسفله في طي قبضتنا برضو سوداني ما تكذب الشيدة كذب واضح شوف الشيدة عني كذب واحد تاني برضو سوداني قال شنو شيخ شيخ طريقة كبيرة قال شنو قال أنا الوتر الذي لا وتر غيره كذاب ولا ما كذب يقول لك يا أخي زود سكران سكران غادي غادي مننا يسكر ولأخي الدين يا أخي قول غلطان قول الشيخ غلطان لكن أمك ربنا ما يأخذه لأنه والعمل ربنا بأخذه بيه واسمه كفر قال انا الوتر الذي لا وتر غيره أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقتي وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي يا خينتة عندك كلام قدر ده قال بيرجدك في ما تقوم في السوق ده شم إذا كان انت الوتر الذي لا وتر غيره الكتلك منه عارفين الكتل منه كتره الوتر الذي لا وتر غيره حقيقة شوف الضلال ده بالله يقول لا ده سكران سكران مع هذا نحن محمود محمد طه المجرم كان بيقول نفس الكلام ده قول يا محمود ما تصلي يقول الناس بيصلوا عشان يصلوا محلتنا نحن نحن نصلي عشان نصل منه الزول لو محمود محمد طه مش هدقاء اي حاجه علماني ولا شوعي الذل بيخلي بديك كمان يجيب لك احاديث وادله ونصوص حتى ابن القيم جاب النص سبحان الله الاستدل به منهم النص الذي استدل به منهم امثال محمود في زمن ابن القيم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فاذا جاءك اليقين فلا تعبد بعد ذلك واليقين هنا باجماع المفسرين الموت واعبد ربك حتى الموت ده معنى الايه فبالتالي شو لما تشوف الضلالات بتاعت الناس باسم الدين باسم الدين ده المزعج كويس فقال ابن القيم يرد عليهم يقول الصاحي بها بالمحبه خير من السكران فيها اي في المحبه طيب قول الهروي وهو يناسب مقام البسط ابن القيم يقول البسط مر علينا ولا مر علينا ها شنو البسط ما هو البسط ان شاء الله بالدرجه انت اخواننا قاعدين تحضروا الدروس دي وتمشوا بس كده ولا ده بتنسوا النهايه صح <تصفيق> ياخذ ما معقول منزله البسط من انطلاق النفس في نعم الله وتقلبها مما يوجب الانشراح للطاعه ويوجب التلذذ بالعباده وهذا لا يكون الا مع الصحو لانه لا يكون الا عن حضور كامل وادراك وده واضح ان الانبساط لا يكون الا مع الصحو والا فالسكر لا يحتمل الانبساط قوله والصحو مقام صاعد عن الانتظار يعني كان ده رفيع جدا يقول الهروي الصحو مقام صاعد عن الانتظار يعني فوق الانتظار لماذا السكران ينتظر ان يفيق ولكن الصاحي لا ينتظر ليه لانه حاضر اصلا فالصحو مقام صاعد فوق الانتظار يعني فوق الانتظار الصحي بالقيم والصاحب بالإيمان لا ينتظر لا ينتظر ماذا؟ لا ينتظر الصحو طيب قال مغن عن الطلب الله دي مشكلة ابن القيم قال ليس على إطلاقه مغن عن الطلب يعني الهرب يقول شنو يقول الصحي بالمحبة محب ويعرف المعاني ويدرك الابعاد ويلمس الحقائق ويسبر اغوار المقاصد يعبد ربه بوعي وبحضور كامل روحا وذهنا جيد قال الهروي هذا لا يحتاج الى ان يطلب ابن القيم قال له كيف ما يطلب كيف ما يطلب قال شنو اسمع كلامه قال يلتمس العذراء للهروي قال لو قصد انه مستغن عن طلب حظ من حظوظه فهذا مقبول اما لو قيل انه مستغن عن طلب محبوبه فان المؤمن لا يستغني عن الله مهما عمل وده كلام صحيح الاصح كلام منه كلام من قيم ولا كلام الهروي طيب قال فان قيل ان مراد الشيخ اللي هو الهروي أنه مغن عن التوجه والسلوك فأقول العبد لا يزال في الطريق حتى يلحق الله والله عز وجل قال واعبد ربك حتى يأتيك شنو اليقين تقسيم أبناء الآخرة إلى ثلاثة أقسام عند أهل السلوك يقولون طالب وسالك وواصل طالب يطلب الطريق بعد شو يمشي في الطريق دشنو سالك وصل البلد إشنو؟ واصل ابن القيم قال لا واصلة إلى الله يستغني عن العبادة أبدا وعن الطلب فإن الواصل لمرضات الله ليكون واصلا لابد أن يزداد لله طلبا وده معنى شنو؟ معنى الصحيح كده اسمع الكلام ده قال يحيى بن معاذ يموت العارف ويخرج من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين شوف ناس السلوك والتربية بيقولوا شنو كلام رفيع رفيع جدا كلام ايماني خالص العارف يخرج من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين حتى يلقى الله بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه رايك شنو أي زول بيعرف السلوك والتربية لحد ما يموت يكون مهما عمل ما شبع من حيثين سماو على الله لا يشبع منه كل يوم تتبدى له حقائق في نفسه وفي حاله كل يوم تظهر له أمور في الكون وفي الافاق وبكاء على نفسه كل يوم تتكشف له خبايا النفس وتتكشف له علل وأسقام الروح فبالتالي هذه مسألة في غاية الأهمية شو من القيم يقول شنو والله ابن القيم دزو ابن القيم دزو شنو زون نجير ايه تعرف الكلام ده عشان تكتب وتكتب زيه لازم يكون قلبك فاضي فاضي من الدنيا تعلق القلب بالشيء الواحد علامة نجاحه قال تعالى عن أم موسى قال فأصبح فؤاد أم موسى فارغا فارغا من كل هم إلا موسى يعني نزد أي حاجة إلا منه إلا موسى أو فارغا من التعلق بكل مخلوق وأصبح قلبها متعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام علامة الوصول إلى الله طبعا إخوانا شوف الوصول إلى النفس عبارة غير دقيقة يقول لك وصل إلى الله هي الوصول إلى مرضات الله الوصول إلى الله قال علامة الوصول إلى الله الجد في السير والاجتهاد في السفر يعني الزول كم اجتهد معناه لسه ما وصل في ناس يقول لك شنو أه؟ وصلنا وصلت وين؟ السوق الشعبي الميناء البري وصلت وين؟ يقول لك وصلت انت لسه ما وصلت انته ما بدأ زعته تخير اي زول يقول لك انا وصلت ما بدأ لين لانه لم يعرف نفسه لم يعرف له. في شخص انسان ناجس بيقول وصلت ألا تخشى ان تحرم التوفيق وأن تسلب المعرفة بعد المعرفة ابن القيم يقول أعظم العقوبة سلب المعرفة بعد المعرفة بعد ما تعرف ربنا يخليك زي ما بتعرف رأيك شنو أشيد فيه ولا ما فيه ممكن ولا ممكن ممكن ممكن بعد ما كنت به به عارف صرتك الذي لا يعرف شيء أديكم القرآن وصلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها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 وقد كان في يوم من الأيام خطيباً وواعظاً يعظهم وينهاهم عن المعاصي سلبت المعرفة بالرغم من أنه يعرف أضرارها ويعرف عواقبها ويعرف مآلاتها غير أنه يركبها ويأتيها ويفعلها ويتلبس بها وهو يعرف وكأنه الآن لا يعرف لماذا؟ لأنه خذل ومكر الله به والله خير الماكرين والله كلام يخوش سلب المعرفة ها بعد المعرفة ولو داير في السودان اوريك لهم ممكن اوريك لهم والله في ناس كانوا في السلطة يأمر وينهوا شوفوا نحس بقولوا شنو في السلطة دي يدخلك الحراسة ويدخلك المعتقل وجهجهك وأي حاجة كان يعملها في البلد ويظن كان أنه الشداب ينتهي بالله ربنا أتاه من حيث لا يحتسب لا شيوعيين ولا علمانيين أولاده وتلاميذه وحيرانه انقلبوا على قلبه بالله يوقفوا لك في الصقيعة دي يكورك بلا سبب يلقى الجزيرة يصرح ويلقى العربية يصرح ويلقى المناجر يصرح واركشة ذاته مع العربية يصرح كلام خارم بارم لا دنيا ولا دين سياسة ذاته بيعرف الناس كلهم في جهة يقولوا ما يسلموا يقول يسلموا الناس كلهم يقولوا ده غلط يقول صح ده شده الزول ده عليكم الله ده عدم توفيق الشيء ده شده سلب المعرفة يقول لك الشيخ قال الشيخ من يا زور الشيخ مين يا عمي زي ما بقول أخوانا المصريين الشيخ عندكم منتو لكن احنا أص ما بقلنا شيخ ولا لحظة ما بقلنا شيخ ولا لحظة ولا عثر في الأبي زاته. الشيخ قال ليكم منتو بس ونرى عظيم أكلمك فبالتالي شو والله يا اخوان أنا بستغرب يعني لابد تعلم أن الله يخذل من يتطاول ومن يعتمد على نفسه يخذله فيقول كلاما لا يليق بشهاداته ولا بسنه ولا بعقله فتعرف كيف تتساءل كيف خرج هذا الكلام منه فلا تجد إجابة إلا مكر الله تعالى به لا تجد إجابة إلا شنو تقول هذا مكر الله به رفع الله عنه التأييد فوكله إلى نفسه فتخبط والله يا فبالتالي يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الوصول إلى الله هذا المعنى الفارق فيه بين الموحد والملحد في فارق بين موحد وشنو ملحد الملحد يقول قال شوف الكلام ده اقيمه الصلاه ناس ملاحد عم نفسه مسلمين اقيمه الصلاه فقيل قوموا الى الصلاه قال يطالب بالاوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل وقته ورد الزول اللي بيصلي ده قول لكم صلي ده اللي بيصلي من وقت لوقت اما انا قلبي طوال في صلاه اقوم اصلي ليه الكلام ده مش متهالك متهالك ولا متهالك في ناس بيقنعوا لا لا والله اتبع محمود محمد طه حملت شهادات عليا محمود محمد طه ما كان معه زول عنده مؤهل ثانوي كلهم جامعيين وراقين وكانوا بيقولوا كلام كفر تخشع منهم الابدان اتحرق. كانوا بيحلقوا الدقن والشنط يقول لك, ليه؟ يقول لك لأن الإنسان ليكون كاملا ينبغي أن يرجع إلى صورة الله والله أمرد، فينبغي أن تكون مثل الله في ظاهرك لتكون بعد ذلك مثله في باطنك فتصل إلى هذه الدرجة كفر كفر أعوذ بالله لذلك إعدام محمود محمد طه كان من أعظم الأعمال التي أتى بها النميري إعدامه توفيق من ربنا ولا ربنا خلصنا يا محمود طه ده البنات التابعين له في الجامعه والاولاد تابعين له في الجامعه شهادات عليا واعلى الدرجات ويتبع محمود محمد طه كانه ما حصل حاجه كان محمود محمد طه في الذكر عندهم ذكر ذكر ذكر ولا لعب ده ذكر ده ذكر يقيس كده في الانجريب محمود كان لا يلبس الا على راقي وسروال محمود محمد طه ما كان بيلبس لا جلابيه ولا شال ولا الحاجات دي بيلبس على راقي وسرواله بخوطه طاجيه وبيحلق صلعه بجد في السرير الجمهورين بيغنوا حلق كل حوله بعدين اي زل بغطي كده يغطي راسه ما ترفع راسك تشوف تغطي راسك في ذل عجيب ويردد ابيات من الشعر هو الله هو الله وهكذا كويس وعندهم حاجة عجيبة قيام مش مسموح لنا نصلي مهما طال لا يصلي لا يركع لله ركعه ولا يسجد لله سجده باعتباري ان يسميها صلاه الاصاله صلاتنا صلاه الحركات وصلاة وصلاة الاصاله والله العظيم أنا مبسوط جدا سبحان الله أن لما قررت كتب محمود عمالطه كنت صغير في سني لكن فيها من الكفر وفيها من الضلال فبالتالي ده فكر خبيث جدا وابن القيم يناقشه الآن قال شنو ابن القيم ما بقول المسلمين بيقول الملحد بيقول, بيقول الكلام ده شنو ملحد قال شنو قال قيد لملحد آخر منهم الا تصلي فقال انتم مع اورادكم ونحن مع وارداتنا احنا بدينا حاجات من ربنا وانتم خليكم مع الاوراد بتاعتكم دي وطبعا انت عارف محمود ده حمطاه ما نجح لي ما نجح بعد الصلاة دي الناس بيسالوه يقول له وصلت يقول لي, لي اخ الانبياء بيصموا الرسول ده كان بيصلي لحد ما مات مر ابو بكر وجاء وصلى بالناس شنو جالسه وما ترك الصلاه حتى لاقي ربه انت افضل يا محمود ام محمد صلى الله عليه وسلم كويس فبالتالي كان عنده والله محمود ده كان معه شيطان تقول يقنع الناس ده باقناع تلاميذ محمود محمد طه كشفتهم كويس مهذبين ولابسين جيافه وطلاب جامعات جاهل واحد في الدنيا معهم ما في لكن في الدين كلهم جهله بيه محمود حمطها محمد طه محمد طه سارق حرامي كبير سرق من عبد الكريم الجيلي كتاب الإنسان الكامل وجاء فكاوا الناس، هو مهندس، ومهندس مهندس هو مهندس الناس. مهندس، وهو من المتهمين لسه ما جيناهم هو من المتهمين الخطيرين، لكن أنا أخرت لأنه اتسنق وما عنده أثر كبير، لكن الآن في الجريدة وفي غيره من المواقع في السودان في الخرطوم دي بيعملوا عنه ليالي ويعملوا عنه أشياء ويحللوا فكره وسموه شهيد، رأيت يعني حاجة عجيبة خلاص، طيب قال. ابن القيم قال الوصول إلى الله الذي يقعد عن العمل ضلال من وصل إلى الله ذاق حلاوة القرب من الله فيزداد عبادة ويجتهد طاعة بل ويتضاعف عمله لما وجد من لذة العبادة وحلاوتها ولذلك لا يقف أبدا ومتى ما وقف العبد بحجة أنه وصل قال ابن القيم نعم وصلوا ولكن إلى سقر وصلوا وين إلى... إلى شنو إلى سقر قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين طيب فالصلاة والعبادة والتكاليف الشرعية الظاهرة لا تسقط على أحد من العباد ولا يسع أحد من الخلق أن يخرج عليها ومن ادعى ذلك خرج خارج ملة الإسلام جملة وتفصيلا. كلام واضح طيب يقول لكن قال كلام الهروي ده لا بد افسره قال يا اخي زود مقدم شديد يا اخي الهروي قال شنو سمعت انتم الكلام قال وصحو والصحو مقام صاعد عن انتظار مغني عن الطلب قال مغني عن الطلب دي لا بد انا اشرحها ماذا قصد الهروي بمغني عن الطلب شوف ابن القيم توجيهه كيف اخواننا اكثر شيء يعجبني في المدارك احترام ابن القيم للهروي احترام منه ابن القيم لمن لا والتماسه له المعاذير اذا كان الكلام حمى الوجه اذا ما حمى الوجه باطل بيقول ده باطل عبيل اذا ثو حقه باطل بيقول لو قصد الباطل كده ولو قصد به الحق وهو اليق بالهروي نقبله نحن زول بالتمثلك المعاذير ما فيه يقول شنو؟ ها؟ المعاذير ما فيه والله يسمع منك كلمه حق يأولوها لباطل لانهم يبغضونك ويريدون فيك فرصه لا عد ولا انصاف ولا اخلاق يا اخي شوف الادب ده ادب ادب عالي طيب يقول شنو؟ يقول مغن عن الطلب اي تكلفه يعني زوار البصل الصحو لا يتكلف الطلب، إنما هو طالب لله بصورة تلقائية يسير في, في مرضات الله عز وجل بدون توقف، بدون تكلف، أو مغن عن رؤية الطلب، هو يسير إلى الله ولا يرى نفسه سائل إلى الله، ويرى أن سيره محض توفيق من الله، ويرى أنه لولا توفيق الله له لما سار. يا السلام أنا سأقول لكم حاجة عجيبة جدا كده ركز معي قاعد أقول طوالي في المنبر في المقدمات بتاعت الخطب مرة مرة قاعد أقول الكلام ده كده أسمع الكلام ده مراحة كده قاله ابن الجوزي رحمه الله بيتكلم عن ربنا وتوفيقه للعباد وعن ربنا وخذلانه ومكر بمن أراد أن يمكر به وينبغي أن تردد دائما دائما ينبغي أن تردد خوفك من مكر الله تعالى وأن تستعيد بالله من مكره تفتكر كيف؟ قال قال نظرة يتكلم عن عظمة ربنا إلى آدم بعين الاختيار فحظي بسجود ملائكته يعني آدم لولا أن الله اختاره لما سجدت له الملائكة يسوف سبحان الله المعادن دي ربنا اختار الذهب على على بقية المعادن بد أن تكون للذهب شنو آ قيمة الفرق بين الذهب وبين الحديد شنو اللون يعني كان ضربنا الحديد لون بينفع لون الذهب بينفع ما لون أراد الله للذهب أن تكون له قيمة نظر الله للذهب بالقيمة فصار ذا قيمة عند الناس رغم أنفهم الناس يقول لك شنو شنو الذهب الذهب مجنن الناس في رأسهم ده والنسوان بالاخص نظر الى ادم بعين الاختيار فحظي بسجود ملائكته والى ابنه شيث فاقامه في منزلته والى ابراهيم فكساه حله خلته والى نوح فنجاه من الغرق بسفينته والى شعيب فاتاه الفصاحه في خطبته والى يونس فأخرجه من الحوت في ظلمته وإلى موسى فخاطر في أثواب مكالمته وإلى أيوب فياطوب لرقدته وإلى داود فألان له الحديد على حدته وإلى يعقوب فرد, فرد إليه حبيبته حبيبه وحبيبته رجع له ولده ورجع له عينه وإلى يعقوب فرد إليه حبيبه وحبيبته والى عيسى فكم اقام ميتا في حفرته والى محمد صلى الله عليه وسلم فحظي بالقرب من حضرته ليله المعراج فحظي بالقرب من حضرته وليله المعراج قربه من شهود احديته واعرض عن ابليس فخزي بطرده ولعنه بلعنه وطرده من رحمته وأعرض عن النمرود فادعى فقال أنا أحي وأميت على بلاهته وأعرض عن فرعون فادعى الربوبية على جرأته وأعرض عن قارون فخرج على قومه في زينته وأعرض عن أبي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته هكذا كهكذا جرى تقديره فلا اعتراض على قسمته يا سلام كلام جميل يا أخي كلام ذاته يعني يطمن القلب ويخش القلب كده يخلي الزول ذاته ايمانياته عالية طيب المراد بذلك يريد ابن القيم ان يخرج كلمة مغنن عن الطلب كلام الهرب يفهم ان الصاحب المحبة قد يصل الى درجة يستغني فيها عن طلب مرضات الله وهذا باطل لا يستغني عن مرضات الله أحد فأنت محتاج لمرضات الله وطاعته بعدد انفاسك والمؤمن قلنا العارف يخرج من الدنيا وما قضى وطره من شيئين بكاؤه على نفسه وذنبه وسناؤه على ربه طيب إذن ما هو مغني الطلب قلنا إما مغني الطلب تكلف مستغن عن الطلب والسير لا يتكلف هو يسير إلى الله بصورة تلقائيه ولا يتكلف السيره، أو عن رؤية سيره مستغن عن رؤية سيره أو بشهود أولية الله بأن الله هو الموجد الممد المعد ولولا توفيقه لك لما وفقت يخوانا والله يعني أجد نفسي على قناعة راسخه أن الأمر بتوفيق الله وبعونه كون تكون مستحضر كون ترد أي شيء من ربنا ربنا قال وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ربنا تبدل الحجة زول عنده حاجة ما فيه والله أكلمه زول عنده حاجه ما فيه ولذلك كان السلف يقولون دائما اللهم دبرني فإني لا أحسن التدبير أي والله اللهم دبرني فإني لا أحسن التدبير طيب يقول دانتهينا منا طاهر من الحرج الصاحي طاهر من الحرج أي حرج طاهر من الحرج أي خالي من الحرج لأنه قائم بوظائف العبودية حال سكره وحال صف صحوه وحال صحوه لا يستغني عن عبادة ربه ولذلك هو طاهر من الحرج أي خال من الحرج قال فإن السكر إنما هو في الحق والصحو إنما هو بالحق يا سلام كلام جميل ترى فينا سقوله جميل بيان يا زول أوريك له جميل كيف قال السكران إنما هو سكران في محبته وشوقه إلى الله فقلبه مستغرق بالحب أو في الحب أو مستغرق في الحب والصحو إنما هو بالحق أي بوجوده يعني صحوت بتوفيق الله وهذا الكلام معناه ان القيم قال المحب له حالتان المحب له شنو؟ حالتان الحالة الأولى حالة استغراق في محبة محبوبه كاستغراق صاحب سكر في سكره وذلك عند استغراقه في شهود جماله وكماله فلا يبقى في قلبه متسع لغيره ده سكران الصح يفيق على عبوديته والقيام بمرضاته والمسارعه إلى محابه ومراضيه ولذلك شوف اسمع كلام اللطيف ده ودي خلاصة المنزلة والله قال فيها كلام ابن القيم قال فيها كلام في الصميم قال شنو قال النؤمن المستقيم ما في ناس بيحبوا الله شديد لذا ان الحب ده من كتنة ما لقوا في الحب ما قادرين يقوموا بالطاعات والعبادات الحب مغرب وفي ناس طائعين لله يصلوا ويعبدوا عبادة جد لكن حبهم لله قليل ابن القيم قال شنو الكلام الراقي ده الكلام الراقي قال قال الصاحي ليس غائبا عنه بأوامره ولا غائبا به عن أوامره الكامله شنو بالرحى بالرحى ليس غائبا عنهم عنهم نو؟ باوامره أوامر من يعني ما غائب عن الله باوامره مش بيصلي وبيصوم وقلبه غائب عن الله يعني مع الاوامر وليس مع الله لا او عكس ذلك شنو غائب به عن شنو غائب مع ربنا ومندمج مع ربنا وترك الاوامر واحد عمل الاوامر وبيقال غائب الاوامر عن الله ابن قيم ذا قال الاثنين خطا تاتي الاوامر وانت شنو وانت لهم محب شوف الكلام اللي جابوا كلام في الصميم قال مش المحبه بتغرق قال هل توجد محبه اعلى من الخله اعلى الحب شنو الخله لدرجه ان منذ ان خلق الله الخليقه الى قيام الساعه لم يصل الى الخله الا خليلان ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام يا اخي ربنا قال في التنزيل واتخذ الله ابراهيم خليلا وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الاسلام ومودته طيب الخله غاية الحب صح قال هذا الحب ما غيبه عن الأوامر والحقوق حتى أقل شيء وهي سنن الفطرة كالختان وتقليم الأظافر في البخاري اختتن إبراهيم عليه السلام وهو في الثمانين من عمره واختتن بالقدوم أو بالقدوم القدوم القدوم تعرفوا أه؟ القدوم بتاع شنو بتاع الخشب بتاع النجارين فبالتالي قال شنو حتى سنن الفطرة قال شنو فوفى بالمقامين بمقام العبودية الظاهرة والأوامر والشرائع والحقوق وبمقام العبودية الباطنة من الإنابة والحياء والمحبة فوفى بذلك فقال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى السلام يا السلام لكن وفى باشنو وفى بالعبودية محبة وأوامره لو انشغلت بها عنه لكانت جوفاء ولكانت العبادة اشباح بغير أرواح ولو انقطعت بروحك مع ربك بغير أوامره ونواهيه لصرت بذلك زنديقا ملحدا ولتكون مؤمنا مستقيما عليك بالقيام بالأوامر الظاهرة والشرائع المصلوبة في جوارحك كما هي من حج وعمرة وزكاة وعبادة ونوافل وذكر باللسان وعمل بالأركان والجوارح مع وجود محبته واستغراق ذلك بقلبك وإنابة قلبك إليه سبحانه وتعالى يا السلام كلام جميل ما كلامه كلاي من القيم كويس طيب يقول شوف الكلام ده معنى الكلام ده شنو السكر في الحق والصحب بالحق السكر في الحق هو غرقان في المحبة لكن الصح شغال مع عوامل ربنا وشغال مع اوامر ربنا وبتوفيق ربنا عشان كده بقى لكم حاجة عجيبة جدا اسمعوا الكلام ده سئل ذنون المصري اسمع الكلام ده كويس سئل من ها ذنون المصري كيف عرفت ربك والله جاوب اجابه لا تخطر على بال قال عرفت ربي بربي فلولا ربي لما عرفته راشد عرفوا والله كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بربي يعني هو الذي دلاني عليه وهداني لأؤمن به انت البقاة مسلم شنو الحكومة ابوك وامك ابوك وامك البقاة مسلم شنو طيب الرايح رايك في ناس ابوهم كفار ابوهم كافر وام كافرة وبيقوا مسلم البقاة مسلم شنو دي الهداية التي قال الله فيها انك لا تهدي من أحببت ولو كنت نبيا من أنبياء الله تعالى طيب قال شنو هنا قال بيجينا في النهاية يا قال وكل ما كان في عين الحق لم يخلو من حيرة يعني أجي زون ده كلام الهروي ابن القيم برضو يعترض علوه والله ابن القيم ده ابن القيم ده نجيض يا أخي صاحي ابن القيم ده ماله؟ صاحي طوالي أهم شيء تكون مصحفي مش كده يقول لك أصحى أصحى يا يا نايم اصحى يا نايم اصحى وخليك صاحي كويس قال شنو قال يريد تفضيل الصهو على السكر لان السكر كلما كان في عين الحق يعني مستغرق في الله اصابته حيره قال ابن القيم قال ولكن اي حيره لمن احب الله واستغرق قلبه حب الله لا تصيب حيره لكن قام استغرق الخروي قال لا حيرة الشبهة يعني ما عند شبهة في ربنا ليس حيرة الموسوسين والملحدين لا حيره شنو قال ولكن, ولكن حيرة المشاهدة لأنوار العزة فإن الإنسان إذا استغرق في المعاني الإلهية والربوبية ومعاني الربوبية العظيمة ويدرك عظمة, عظمة الله يصيب هذا بنوع بهار ومن نوع إعجاب كويس طيب قال وما كان بالحق بالصح يعني السكر في الحق وده بشنو بالحق لم يخل من صحة يعني دائما هو صحيح ولم تحف عليه نقيصة ما بتحف نقيصة ولا بينقص ولم تتعاوره علا تتعاوره علا أي المعاوره معناها الإحاطة يعني والمخالفة تتعاوره علل والعلل شنو ما هو خليكم فيدي علل اللي اتكلمنا عنها قبل كده شنو ما هي علل السائرين إلى الله والسالكين علل شنو أيوة قال أعظم العلل ملاحظة الاغيار أي شيء غير الله تلتفت له علل في الطريق السير إلى الله وطاعة القلب للسوى أي لما سوى الله وإجابته لداعيه لداعي والله دائما لو لو في ناس حضروا معانا الدرس الأول من مدارج سالكين أول درس قبل كم سرد كان يا أخواننا الآن نحن صفحة 318 أو 319 من المجلد الثالث من مدارج سالكين المجلد الأول لو تتذكروا معانا ماذا قال ابن القيم قال الضبي أشد عدوا من الكلب الناس اللي بيعرفوا الصيد بيعرفوا انت لما تفكك الكلب وتفك الغزال بيكون بعيد من الكلب مسافه اصلا وتفكوا الغزال اجرى والكلب اجرى اجرايته طيب لماذا يقبض الكلب على الغزال قال إذا التفت الغزال في اثناء سعيه وعدوه إلى الوراء فراى كلب الكلب وحرصه عليه انهارت قواه فادركه الكلب وانما يدرك الكلب الغزال بطول النفس والصبر والغزال مع عدوه قليل الصبر ضيق النفس والكلب مع أنه اقل عدوا من الغزال غير أنه طويل النفس شك أواسع الصبر وفي الدنيا من كان صابرا يدرك مناله ويبلغ مراده رايكم شنو فبالتالي الكلب الشيطان والغزال الإنسان انت جاري لربنا دامت عين كان التفتت عينت تروح يعني في اثناء سيدك إذا الله إياك والالتفات يا السلام يا السلام والله ما دارج السالكين حي جميلة في النهاية قال شنو قال والصحو من منازل الحياة نعم الحياة تكلمنا عنها وعن مراتبها وعن أقسامها والعلاقة بين الصحو وبين الحياة أن الحياة هي المصححة لجميع المقامات والأحوال وأوذية الجمع ويراد بالجمع جمع الوجود يعني اي شيء في الوجود حاجه واحده ودا الحاد وجمع الشهود ان تشهد ربوبيه الله في كل مخلوق وهذا الحاد وجمع الاراده قال وهذا جمع الانبياء والرسل الجمع الحقيقي تجمع ارادتك كلها على جهه واحده على ربك اما تقول الكون ده كله وحدة وحده كله شيء واحد هذا لا يجوز ولا يكون ابدا وهذا عين الالحاد والضلال طيب قال وسيأتي ذلك في منزلة الجمع منزلة الجمعي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين قادمة ولوائح الوجود واللوائح اللائحة الشيء الذي شنو يلوح في الأفق يلوح سمو لائحة لأن شنو يلوح أما اللي بيكتبوه في الـ في الـ قانون وشنو واللوائح المفسرة لهم اللائحة أنا ما أرسم سموها لائحة لكن دي سموها لائحة لأنها تلوح في الأفق وسيأتي الكلام عنها في منزلة الوجود يعني عندنا من المنازل عندما بحالك الكلام ده منزلتين منزلة الجمعي ومنزلة شنو؟ الوجود منزلة المنزلة القادمة من منازل اياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاتصال والمنزلة التي بعدها من منازل اياك نعبد وإياك نستعين منزلة الانفصال والمنزلة التي بعدها منزلة الانفصال من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المعرفة ولعلنا قبل رمضان نتكلم عن الانفصال وعن الاتصال نكون خشينا يوم في شنو في العشرينات يعني لعلنا نستطيع أن ندرك منزلة الاتصال ومنزلة الانفصال وهما عدهما الهروي من منازل السائرين منازل إياك نعبد وإياك نستعين بارك الله فيكم والسلام عليكم